دين الإسلام السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم هذا ديننا ولقاء جديد وفضيل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حيث يمكن قضية النهاردة قضية بتحاول تخلينا نعرف أن المسلم ده مش درويش يعني بتاع مساجد وقاعد ولا يحسن عمل أي شيء غير أنه يصلي ويصوم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا اظن والله اعلم ليس اتهاما كثير من المسلمين الا من رحم الله جل وعلا لا يلتفتون الى مثل هذه الاحاديث بعمق وبفقه وبنظرة متانيه ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه الحديث فيه وقفات كثيره الله يحب يا هذا لازم اقف طب وهيحب علشان إيه سبحانه وتعالى في هذا الحديث الذي يعمل عملا فيتقنه سبك شاطر محامي شاطر مدرس شاطر مهندس شاطر مش دايما يأتي المسلم في ذيل القائمة في الأعمال ولا يجيد ولا يكون مهرا بحجة ان احنا مش بتوع دنيا دا اللي هنشوفه مع المفهوم المغلوط في أذهان كثير من الناس وفضيل الشيخ حازم السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى أليه وصحبه أجمعهم والله ربنا يكرمك أنا أريد أن أخذ الخيطة من هذه الكلمة التي تفضلت بها فعلا أنا الوقتي مثلا مخرج أو مدير إنتاج وعايز أجيب واحد شاطر للكاميرا فألاقي واحد أشطر من واحد فأحاول أختار الأشطر والأمهر الإضاءة في كذا الكلام ده اذا تحول الى انه يصبح هو نفسه مقياس ان الاكثر ايمانا هو دائما الاكثر مهارة دي مسألة احنا مش فاهمينها انها في الدين جايز يكون الامهر فلان لكن الاتقى فلان انما الفكرة اللي حضرتك تفضلت بيها اللي هو التعبير ده انا هاخده ااخده ها منك يعني اللي هو ان الله يحب المشهور في القرآن ان ربنا يحب المحسنين المتحب المتقين يحب الصالحين لا. يحب أهل الإيمان يحب لكن لما لاقيه تكرر في إيه بقى الحديث الأول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه الحديث الثاني إن الله يحب العبد المحترف يعني إيه المحترف يعني صاحب الحرفة لا. يعني راجل جراح راجل كهربائي راجل يتقن الحرفه الفلانيه ان الله يحب العبد المحترف طب انا مش محتاج معلش ابقى محترف انا الحمد لله ورثت من ابي 10 مليون يورو وبشتغل وبيجيبوا لي دخل ومش محتاج ابقى محترف معنى يورو النهارده معلش ما, ما احنا لانه <تصفيق> لأ. نعم. نعم يعني <تصفيق> اعلى قيم في القيمة الشرائية فقلت يعني اعلى ما اعرفه جاي يكون في حاجة اعلى من كده نعم. في والله اظن الدينار الكويتي ربما نعم. يكون اعلى بس انا مع يعني انا انا اعرف القرش زاغ والجنيه <تصفيق> يعني ف فمن فانا عندي ثروة طائلة لا أحتاج أن أعمل تفاجأ بأن الإسلام يخلينا أشتغل بالعافية طبعا هو مش بالعافية لكن أشتغل ب... ب... بإيه بقى ما هو إن الله يحب العبد المحترف يمكن ما معرفش أعمل حاجة أكتر من أن يبقى عندي صاحب حرف هفك الساعة وهشتغل أصلح ساعات ولذلك انظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول للناس انت تشتغل صاحب حرفه تبقى شاطر في حاجه حتى لو عندك فلوس مش مهمة عشان تكسب يقول ما اكل عبد قط ابدا خيرا من ان ياكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكله من عمل يده إيش معنى نبي الله داود لأنه كان ملك يعني مستغني عن العمل نبي الله داود كان ملكا نعم مش محتاج يشتغل نعم رسول الله محمد يأكله من عمل يده معلش ما كانش عنده فلوس في الوقت في الوقت ما فيش مانع نبي الله موسى يأكل من عمل يده ماذا كان مش لاقي حد يوكله يشربه ويقول رب إني لما أنزلت إليه من خير فقير لما خرج منها خائفا يترق إنما نبي الله داود يأكل من عمل يده ليه ده ملك ملك وتحت إيده ومين بقى جنه آه يعني عنده يعني ده ده الريح تجري بأمره ده ألن له الحديد ده يعني مش محتاج يأكل من عمل يده إنما يقول ما أكل عبد قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده عنده الثروة دي كلها لكن يأكل من شغل إيده من الحلال اللي عمله ده أحل فلوس فيقول الله فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبد المحترف لا ما ينفعش تقعد بس عندك رصيد في البنك ودخل وتشتغل باقي متدين ولذلك افرض واحد مش محترف يسمى ايه في الشرع يسمى اخرق ما يعرفش يعمل حاجة حتى اسمه صعب اول اخرق اه اسمه صعب اسم يعني مهين اذا ما تقولت الواحد انت اخرق داك لك اه انت ما, ما. ما بيعرفش حاجة مش شطر في حاجة ما يعرف يقول لك ايه اينما توجهه لا يأتي بخير يا الله مش القرآن بيقول كذا، يقول أينما وهو كل تول... على مولاه عب أينما توجهه لا يأتي بخير ما ينفع هل يستوي هو ومن شو بال شوف القرآن يجيبه من القعر من تحت خالص اللي ملوش ولذلك الله رح سبحان رح الله في رح. في أحاديث في مجيبات الجنة يا سلام في مجيبات الجنة ذهب رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة فقال له افعل كذا قال فإن لم أستطع قال افعل كذا قال فإن لم تستطع قال أن تصنع لأخرق الله أكبر واحد مش عارف يعمل حاجة عمله أنت أعلمه. لأنه ساعات يبقى واحد جعان مش عارف يأكل وما يعرفش يحط شوي طبخة بسيطة نعم. ربما نعم. فأن تصنع لأخرق روح يشتغل له تشتغل له وسمه أخرق نعم. فالمسلم الخيبان ده بعيد أوي عن إن الله يحب بعيد أوي عن إن الله يحب العبد المحترف إن الله يحب العبد بعيد الله ده, ده معناه إيه معناه إن المسلم يشتغل بقى. يعرف يعمل حاجة يبقى نعم. شاطر في حاجة المؤمن القوي خير وأحب شوف اللفظ اللي حضرتك قلتها ببساطة أنا شوف كيف ماذا استدعت عندي اللي هي إن الله يحب دي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فأحب إلى الله الله يحبه طب بلاش اللي بيشتغل محترف ده صاحب الحرفة اللي قاعد يعمل ييجي الحديث يقول إن هذه يد يحبها صح ولا لا الله يحبها الله ورسوله ايد واحد كانت خشنة كان مكسوف يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم محرج يعني ما الفاس طول النهار فايده مشققة عارف الفلاح الاجير الفلاح على فكرة اللي عنده ارض بيشتغل شوية ويقعد شوية الارض عبل ما تكبر بقى الزرع ولا في راي انما الاجير بيروح هنا يعزق النهاردة ويعزق هنا بكرة ويعزق بعد ايده من كتر مسكة الفاس متشققة فساعدك بقى خشنة اوي ليست من الأيدي الناعمة لا تقول الأيدي الناعمة دي يعني أيدي ما بتعملش شئوي نعم ليست آه. من الأيدي الناعمة فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له هذه يد يحبها الحب آه. مرة تانية للتعبير اللي حضرتك ذكرته وعلى فكرة لما بدأ اللقاء لم يكن في ذهني هذا هذا الفيض يعني هذا الذي أقوله الآن سبحان الله كلمة في في التقديمة آه. فيقول هذه يد يحبها الله الله ده ده الحب متدفق ناحية الشغل قوي ناحيه الحرفه نعم. نعم. طبعا بشرط الا يكون فتنة وان لا يشغل نعم. عن الدين نعم. ما هو ما واحد ما هو ساعات واحد يجي يقول كده يقول لك يا عم الحاج ما هو طلب الرزق فريضة والسعي على المعاش عبادة اه ده عبادة بشرط عدم بشرط الا تهدر الصلوات بشرط الا تهدر الصلاه يكفرها الا السعي فاذا العره الحرفه الاتقان هي في حقيقة الأمر سبب من أسباب التي بسببها يحب الله العبد ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم العبد هذه يد يحبها الله ورسوله من أمس كالا من عمل يده أمس مغفورا له طب أستاذ حازم يمكن حضرتك لو سحبنا الكلمة دي من تصرفات المجتمع المسلم دلوقتي وشفنا كما يحلو لك أن تقول البون الشاسع بين غربي لا يدينوا بدين الإسلام وبين مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن مستويات فرق الاتقان فظيعة وده اللي بيخلينا نخش في قضية العمل والاسترداد والمشاكل يقول لك اللي انت حت ده مصري لا ابعد مش عارف كويتي لا لا أردني يدور دايما على الصناعة الأوروبية والأمريكية ويشعر إنه فيها شيء من الاتقان حتى الميكانيكي بفتح صارو لك شوف حطيني البوجيهات ازاي وحطيني العلب ايه في اتقان غير طبيعي اللي خلى المسلمين تركوا ده الغرب وأهملوه واعتبروا هذا يعني حاجة زائدة على الدين أما الغرب والشرق اليابان والصين شرقا وأمريكا وأوروبا غربا فإنهم يسعون إلى دني... لدنياهم نعم. بمقاييس جعلوها صحيحة فوجدوا أن دنياهم إذا لم يتقنوا مش هيبيعوا فبيتقنوا ليبيعوا وأما نحن فلأننا عالة على المعونات دنيويا ولأننا عالة على الدعم والمنح. دنيويا ولأننا عالة على المنح دنيويا ثم نحن دينا ضعاف أصبح لا لنا دين يدعو إلى الاتقان ولا لنا دنيا تدعو إلى الاتقان أنا بقول الدعم نا. بقول المنح بقول المعونات الاقتصادية نا. بقول خلاص انا لا دين ولا دنيا نافع نا. واصبح الناس بتشتغل بياخد مراد بيتعين برغم ان الدولة مش محتاجة موظفين مثلا لمجرد انه لازم الدولة تعين ولدها مفيش غير كده بيشتغ... فاصبحنا كذبين دين ودنيا نا. فإيه يدعوني فانهارت صناعتنا أما الغرب فإنه ولادين دين أو, أو الشرق أيضا الصين واليابان فإنه ولادين لهم لكن عندهم دنيا دعتهم الإتقال نعم. ولذلك أنت بهذا دعوتني إلى أن أتعمق في في شخص النبي عليه الصلاة والسلام هل هو كرسول الله كرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مسألة الاتقان عندما يأتيه السائل الشحات ويقول له الدين لله يا محسنين فيقول له أليس عندك شيء ويبيع في الاخر في نهاية هذه القصة المعروفة جدا عمل إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى له قطعة الحديد المخروطة اللي اسمها القدوم شكوش قدوم ماذا فعل النبي بيده شد فيها الحطبه صلى الله عليه وسلم يقول بعض شراح الحديث ان شدة الحطبه في القدوم ليست عملا واحدا وانما هي عمل يتنوع حسب الغرض من القدوم فالقدوم الذي سيدق مسمارا دقيقا غير اللي يدق صخر غير اللي هيقطع ودلوقتي في البلطه والبلطه قدوم, البلطة قدوم والادوم قدوم والقدوم قدوم والفاس قدوم فهو شد الحطبه بحيث تصلح لهذا للمهمه التي كلفه بها الاحتطاب اذهب واحتطب فهذا اتقان النبي عليه الصلاه والسلام هناك أوجه أخرى لإتقان الرسول صلى الله عليه وسلم طيب هنعرف الأوجه الأخرى لإتقان النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ حازم بعد الفاصل وحنتوقف عند نظرة الإسلام للكلب المحترف في الصيد تبقوا معنا هذا ديننا دين سلام كل إنسان السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كنا بنتكلم مع الشيخ حازم قبل الفاصل في أوجه الإتقان في حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الحقيقة أنا أريد أيضا أن أعدل حتى هذا التعبير نعم يعني أنا لا أريد أن أجعلها أوجه الإتقان في حياة رسول الله بل أريد أن أقول هي أوجه الحرفة أوجه الاحتراف النبي عليه الصلاة والسلام كان تاجرا في مكة فكان صاحب اربح تجارة قبل البعثة نعم. يعني كان يكسب أكثر مما يكسبه أي تاجر وكان تاجرا في التجارة الخارجية خارج مكة يخرج في رحلة الشتاء والصيف فكان يعود في أق... ب... ب... بربح هو ضعف أعلى ربح حققته قافلة أخرى نعم وكان النبي عليه الصلاة والسلام وكان وكان لا أريد أن أخذ وقتا في هذا إنما أوجه الاحتراف التجاري وفي مسألة كان محترفا صلى الله عليه وسلم وطبعا سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان محترفا لما هاجر كان معاه ولا مليم كان مفلسا ماليا تماما ومع ذلك قال دلني على السوق نزل فرابحة لدرجة أنه صار أغنى خلق الله في هذا الوقت ثروه طائلة لما مات عبد الرحمن بن عوف بعض امواله لم تقسم بالعدد كانوا بيقسموها بالجروف يقسموها بالوعاء بس. يعمل كده اه ادي واحد ده اتنين اصاده اه مسلم لانه ما فيش صدام بين المسلم وبين الاتقان والاحتراف وال... حرفة شاطر شاطر في تجارته شاطر في عمله ش... يعني انسان وان كلمة شاطر باللغة العربية معنى سيء انما بس انا بتكلم بالتعبير التعبير المعروف لنا ماهر نعم متفوق م... متقن محترف هذا هو ما اقصده ولذلك الإسلام لم يشترط الحرفة فقط ده أنا أمام القرآن أنت لما تفتح القرآن الكريم والله يا شيخ الواحد بيوقف يحس أنه أنا فين والإسلام فين ده أنا لازم أتعلم سيدنا سليمان لما حب ينقل عرش مالكة المالكة اللي بيدعوها إلى الله قال اللي حواليه قال لهم مين يقدر يجيب لي العرش ده بس من بسرعة بسرعة لأنه أنا أعيزهم قبل ما يوصلوا يكون عندي العرش هين العرش ما ملكة من اليمن الى الشام يعني هيمشي اليمن الجنوبي والشمالي والصحراء المملكة العربية السعودية ويطلع على دمشق وسوريا كل ده فامل واحد قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك قبل ما توقف كده على رجلك يعني دي سرعة كبيرة او حد فيه طب هات لي انا حاجة اشربها قبل ما اقف على رجلي ما ينفعش ده عبل ما يحط ويولع النار فتمهل لأن هذه ليس مستوى المهارة اللي طلبه سليمان. سليمان ملك عايز مه... في حاجات أكتر حتى. قال الذي عنده علم من الكتاب. حتى خرج له. أنت حضرتك مصمم علينا كتوب الأول عرفت مالجنه والثاني عنده علم من الكتاب ما في سمعان. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل قبل ما ترمش قبل أن يرتد إليك طرفه. مستوى عالي من الإتقان جدا. فلما راه هو فوجئ من مستوى فلما راه مستقرا عنده فوجئ سيدنا سليم بان عرش الملك مستقر يعني تفرش كمان تفرش ومستقر وتزبط في طرفه عين قال الله اكبر لا هذا مستوى بقى هذا من فضل ربي اختبارا ليبلوني أشكر, اشكر ام اكبر النبي عليه الصلاه والسلام في, في ادارته لامته لم يقل له لم يقل أمور البسيطة وإنما قال له روح تعلم السريانية أوه. روح تعلم لغات اللغة السريانية احنا محتاجينها أوه. في حد يا جماعة من الصحابة بيعرف سرياني لا ما فيش طب تعاليا فهنا روح تعلم السريانية فذهب فتع... فاتقانها اتقانا بالغا أوه. كرجل مترجم للغة السريانية أوه. إنما اللغة الفارسية كان هناك من يتقنها والرومانية كانوا من يتقنها والقبطية لان اللغة القفطية اللغة كان هناك من يتقنها كانوا عارفين انما السريانية ملقاش حد يتقنها العبرانية يعني يتقنونها فكلف فاتقنها فاحنا امام مجتمع من من مجتمع اصحاب الحرف المتفوقين مش الناس اللي بيصلوا يصوموا فقط واذا باصحاب الحرف تصبح الحرفة بالنسبة لهم دينا دنيا تصبحت أص... الحرفة دين أصبحت طاعة أصبحت قربة وحسبك التعبير إن الله يحب في التصنيف حتى يا أستاذ حازم أقضاكم فلان أعلمكم بالحلال والحرام فلان أقرأكم لكتاب الله فلان يعني أن أصدر لحد برضو في هنا واحتراف ده قوي جدا في القراءة ده قوي جدا في الفقه وما شابه ذلك يعني والله أحسنت جزاك الله خيرا ولكني أيضا أريد أن أفرق بين التوزيع إذا كان في العلوم الشرعية لأننا في الحلقة دي انا مش عايز الشيخ اللي طالع فيها ده يبقى بيقول للناس على الحرفه ولا المهارة في الامور الشرعية خلاص ما هو اللي حافظ القران كويس واللي حافظ آه. فقه كويس واللي حافظ العيده عايز بس ك... لكن جزاك لا لا انا معاك انا اتمنى اذا اقول لحضرتك يعني هل فيه... هل لابد ان يكون في ارتباط بين إتقانك لله في عبادتك ودينك وبين إتقانك لله في عملك الله أكبر أحسنت لا ده الفكرة اللي حضرتك قلتها فكره أنا يرى أنا عايز أخذها وبأخذها بهذا المخرج أنه فعلا ما تفضلت به حضرتك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وزع المهام وزعها حتى في الجانب الحرفي يعني على سبيل المثال مثلا وهذه نقطة مهمة في الأذان في الأذان لا بلالا فإنه الذي رأى الرؤية اللي الرؤية اللي فيها الأذان ليس هو الذي أذن أهل روح لبلالدة صوته أجمل نعم. يعني بلالدة ممكن يشرب ينسون بعد كده عشان صوته يحلو ممكن ما فيه مانع نعم. أبدا لا, لا بأس بذلك نعم. بل في خالد بن الوليد أسلم بعد عشرين سنة من الرسالة عشرين سنة بيعادي الإسلام وأبوه الوليد بن المغيرة يعني عدو ابن عدو لكنه لما أسلم كان عنده مهارة عسكرية وحربية فجعله أميرا أو جعله سيفا مسلولا خالد سيف الله المسلول سلوه الله على أعداء فإذن استخدام توظيف المهارة في الأمور حتى الدنيا وفي غزوة أحد في غزوة أحد الرسول عليه الصلاة والسلام سأل سؤال عجيب جدا قال يا جماعة من فيكم يستطيع أن يخرج بنا إلى موقع الجيش من موقع لا نمر فيه عليهم لان جيش الكفار وصل الاول واحتل الموقع ولو انني لم وصلت الى الموقع من خلالهم هيمنعوني من الموقع المتفوق فقال مين يستطيع فواحد قال له انا يا رسول الله واخذه من طريق وصله الى داخل موقع الجيش الى داخل الى مكان موقع الجيش دون أن يمر على العدو فأخذ موقعا أفضل نعم. هذه مهارات فالنبي صلى الله عليه وسلم صحيح. سبنى مهارات الصحابة ليس في العلوم الشرعية فقط نعم. وإنما في العلوم الدنيوية الحياتية مين اللي كان يجلس جنب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يستقبل وفود نعم. كان يجلس بجواره أبو بكر ليه نعم. عشان أبو بكر هو الصديق لأن أبو بكر هو خير الأمة نعم. بالضبط نعم. لأن عنده مهارة الأنساب نعم مهارة الأنساب يقولك آه يا رسول الله الرجل اللي جاي من بعيد ده فلان ابن فلان اللي أبوه فلان وعمه فلان اللي كان حصل الشيء الفلان بحبه كذا وبيكرهه كذا ده تقرير مخابرات نعم مخ... يضع أمام رئيس الدولة تقريرا من الذي ستلقاه الآن وما آراؤه في المسائل وما خلفياته نعم فالنبي كان يأخذ أبا بكر لمهارته في علم الأنساب ليكون معه لما في صلح حديبية للناس مش واخدين بالهم منه لما قريش منعت الرسول عليه الصلاة والسلام الى عند دخول مكة المشهور عند المسلمين انه ارسل اليهم عثمان بن عفان ليفوضه لكن قبل عثمان عمل اي هو نادى واحد تاني قبل عثمان قال له اذهب روح انت مين الواحد التاني ده عمر بن الخطاب فانا بيد استغرب قوي رسول الله ينتدب عمر ليفاوض المشركين في صلح الحديبية قبل عثمان ده ده عمر شديد وقوي فاذا بي عندما افتش في كتب السيره في كتبي يعني هي الحقيقة كتب السيرة ربما م. التي تتكلم كانت عن عن عن قبائل العرب قبل الاسلام اذا بي افاجئ ان قوم عمر لما لما قريش قسمت من عليه الرفادة وخدمة البيت والسقايا كان قوم عمر هم المختصون بالسفارة هم السفراء ده فيه انت حك يعني ده انت أخذتنا فاختار ماهرا في السفارة لا ده اختيار النبي لمصعب ابن عمير في وجود أجلاء الصحابة مثلا عاصر لما راح إلى المدينة كسفير مثلا نا. فبالتالي مهارة عمر في المفاوضة موروثة أكبر عن جد إن عيلته كانت هي العائلة الموزاة عليها مهمة السفارة نعم. كذلك مصعب كذلك إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار للمهمات بناء على حرف ومهارات متأصلة عائليا ودنيويا عند هؤلاء الصحابة ثم أسلموا فاكتست بجلال الإيمان والله تعالى يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم حفيظ نعم. عليم حفيظ عليم خزائن على فكرة الناس مش فهمينه في هذه الآية يجعلني على خزائن الأرض يعني هما متفا مفهمناها وزارة مالية هي نعم. وزارة زراعة نعم. يعني اجعلني على خزائن الأرض أي عن ما تغله الأرض من نعم. من خيرات ومن غلال ومن بيسموها محاصيل يعني مسألة سالح هذا مش مسألة خط عشوائي في الإسلام انا اقصد انه سيدنا يوسف كان ماهرا في في, في في نعم. المحاصيل مش الزراعية نعم. مش في الامور المالية نعم. يعني حرفه في حاجه انا ما اعرفش ازرع انا ما اعرفش لكن سيدنا يوسف كان اللي هو يعني تراثه انا شيخ ابن شيخ ابن شيخ انما هو نبي ابن نبي ابن نبي يعني ف تراثي انا العلم مثلا وهو تراث النبوة ومع ذلك كان ماهرا في ايه في ال الزراعة وده اللي وجهنا إليه القرآن يا أستاذ حدث مسألة حتى بسأله أهل الذكر مش الذكر لأنه ناس متخيلة برضو يعني إنه لازم الذكر اللي هو مسائل الشرعية كل واحد أهل ذكر في تخصصه. المحامي تخصصه. المتقن لما يكون في قضية المهندس تخصصه المدرس تخصصه وقد لجأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا في كلمة تسأله أهل الذكر جاء برجل يقال له القائف من القاف. القائف اللي هو بيفهم في النسب نعم نعم ا طبعا النهارده الناس عارفه الدي ان ايه ده دلوقتي انما ساعتها كانت هذه القيافة نعم. ان يتعرف من خلال الخيل والودن والظهر اه ظهر يعني يعني كانت له علامات فك فك دعاه لبعض القضايا صلى نعم. الله عليه وسلم نعم. بل انه دون ان يدعوه لما رأى قدم الحسن بن علي قال هذه الأقدام بعضها من بعض ساعد النبي عليه الصلاة والسلام جدا طب تسعد ليه إن لم يكن هذا إقرار ل للحرفه المقيافة والإتقان في حرفة القيافة إذا نحن في دين الله عز وجل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه كلمة عمل هنا نكرة أي عمل نا. إنما هناك ما هو أخص وهو أن يكون هذا العمل حرفة تتقنها لأن شرع لأن دين الله عز وجل بل إنني أمام الواقعه المعروفة جدا للناس بيتكلموا فيها ومشهورة جدا اللي هي يقول الله تبارك وتعالى التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى واقعة تأبير النخلة نعم. الناس بيأخذوا من النخلة يطلع النخلة المذكر ويأخذوا منها وينزل ثم يصعد النخلة المؤنث ويضع حبوب اللقاح ويربطها علشان الشجرة تنتج نعم. فقال لهم ما تسيبوها ما هل الرياح بتيجي تطير حبوب اللقاح وان شاء الله تطلع فلما فهموا أن هذا دين لم يكن تساؤلا فقط أو يعني بيسألهم لماذا تسيبوهاش هما فهموها دين بقى واخدينها كوحي زي ما النهاردة نقول الدراويش اللي لأي حاجة خليها على الله وما وإلى ذلك بدون أن يفقهوا دين الله فقها صائبا فلما فعلوا ذلك ما الذي حدث الذي حدث أن النخل ما طلعش الحمد لله ما طلعش محصول خالص فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا لا لما قالوا له كده قال لهم لا كأنه قال أنتم تفهموا بما ذلك أنتم أعلموا بشؤون دنياك لكن مهم أنه شريطة ألا يفهم الإخوة السامعون الآن أننا نصرفهم عن أن يقوموا بأمر الدين لصالح العمل الدنيوي. نعم نعم عن العمل الدنيوي في حدود اللي هي تطلع مثلا 5% 2% 10% على حسبها ويظل الاهتمام الأصلي هو بدين الله والعمل له دون أن يكون العمل للدنيا فتنة مانعة من النهوض بأمر الدين جزا الله فضله الشيخ حازم خيرا أيها الإخوة الأحباب يعني نرغب أن الطرح يكون واضح تأذان الناس نحن لا نريد أن يترك الناس الاتقان في الصلاة وفي العلم الشرعي ولكن نقول ليس بهذا وحده حتقوم للإسلام قائمه حتفوق في وسط هذا يعني الجو المفعم بالصراع الحضاري والاقتصادي ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى مدينه اختار خريت أو دليل للطريق خريت ماهر زي ما بيقولوا عرف يوصل النبي يعني في وقت قصير جدا إلى أن يختفي عن أعين المشكين هذا ديننا الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنا سلام الله عليكم ورحمةه وبركاته هذا ديننا دين السلام